بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أني أجنحة متنى وتلاث وارباع يزيد في خلق ما يشاء إن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 نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تخفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك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 وَيَنلَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذَرُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ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 من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائر شراب وهذا ملث أجاج ومن كل لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخرا تبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولد الليل في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 تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرفكم ولا ينفئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله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 فَإِنْ يُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ بُلُوغُهُم بِالْبَيِّنَاتِ جَاءَتْهُمْ بُلُوغُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالذُّكْرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أخذت الَّذِينَ كَفَرُوا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 مختلف ألوانها وغرابي بشود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز رفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأمفقوا مما رزقناهم وأمفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يردون تجارتا لن تبو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 ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولغلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحذر إن ربنا لغفور شكور الذي أحلن دار المقامات من فضله لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغور وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَاوِجٌ نَّمَا لَا يَخْضُعُ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ وَهُمْ يَصْرَفُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَل صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرٌ فَذُوكُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٌ إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ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 بل إن يعد الظالمون بعضهم إِلَّا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن ذالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جَهْدَ ما لهم لإن جاءهم نبي لا يكونن أهذا من إحدى الأمم فلما جاءهم نبيهم ما زادهم إلا نفوس فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيفُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ سُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اتِ الله تحويلا اولم يسيروا في الارض فيروا كيف كان عاقبه الذين من قبرهم وكانوا اشد منهم قوه وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض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 الله كان بعباده بصيرا